يقول المفسر رحمه الله ود كثير من أهل الكتاب نزلت في نفر من اليهود قالوا لحذيفة ابن اليمان وعمار بن ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هزمتم فرجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم فقال لهم عمار وكيف نقض العهد فيكم قالوا شديد قال فاني عهد الله ألا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم عشت فقالت اليهود أما هذا فقد صبى وقال حذيفة أما أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ثم آت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال أصدتم الخير وأفلحتم فأنزل الله تعالى ود كثير أي تمنى وأراد أهل الكتاب من اليهود أراد بقولي كثير من اهل الكتاب لو يردونكم قال يا معشر المؤمنين من بعد إيمانكم كفارا حسدا نصب على المصدر أي يحسدونكم حسدا من عندي أي من تلقاء أنفسهم لم يأمرهم الله بذلك من بعد ما تبين لهم الحق في التوراة أن قول محمد صلى الله عليه وسلم صدق ودينه حق فعفوا أي فتركوا واصفحوا أي تجاوزوا فالعفو المحو والصفح الإعراض وكان هذا قبل آية القتال يعني هنا رأى في التفسير إن هو يذكر في معنى يعني أن يغير بين فعفه وصفحه فقد قد يستغرب يعني قوله فعفه أي فتركه هو يذكر هذا للمغايرة يستطيع بعد ذلك أن ينص على المغارقة فالعفو المحو والصفح والإعراض بين العفو والصفح، ثم قال وكان هذا قبل آية القتال حتى يأتي الله بأمر، قال بعذابه القتل والسبي لبني قريضة والجلاء والنفي لبني النظير إن الله على كل شيء قدير فيقدر على الانتقام منهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا أي تسلفوا لأنفسكم من خير طاعة وعمل صالح تجدوه أي تجدوا ثوابه عند الله إن الله بما تعملون بصير لا يضيع عنده عمل وقالوا قال عف على ود والضمير لأهل الكتابين لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أيهوديا واليهود جمع هائد أو نصارى وذلك أن اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ولا دين إلا اليهودية وقالت النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا دين إلا النصرانية نزلت في وفد نجران وكانوا نصارى اجتمعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود فكذب بعضهم بعضا قال الله تعالى تلك يهم شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق قرأ أبو جعفر بسكون الياء والتخفيف مع كسر الهاء والباقون بتشجيل الياء وضم الهاء يعني قل يا محمد هاتوا أصله آت برهانكم قال حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين في دعواكم ثم قال ردا بلى من أسلم أي ليس كما قالوا بل الحكم للاسلام وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي أخلص دينه لله وأصل الاسلام الاستسلام والخضوع وخص الوجه بانه إذا جاد بوجهه في السجود لم يبخل بسائر جوارحه وهو محسن في عمله فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال في الآخرة وإلا فاليوم المؤمنون أشد خوفا وحزنا من غيرهم لنظرهم في مصيرهم هنا تكلم في فلو أجر عند ربه ولا خوف عليهم محل نفي هذا الخوف ومحل نفي هذا الحزن أنه في الآخرة ويعلل ذلك قال ولما قدم وفد نجران على النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم أحبار اليهود فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم فقال لهم اليهود ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل وقال لهم النصارى ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بموسى والتوراة فأنزل الله تعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء أي أمر يصح ويعتد به وهم يتلون الكتاب قال وكلا الفريقين يقرؤون الكتاب معناه ليس في كتابهم هذا الاختلاف فدل تلاوتهم الكتاب ومخالفتهم ما فيه على كونهم على الباطل كذلك قال الذين لا يعلمون يعني اباءهم الذين مضوا مثل قولهم فالله يحكم بينهم قال يقضي بين المحق والمبطل يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. قرأ سوسي عن أبي عمرو يحكم بينهم أعلم بالش... أع... يحكم بينهم أعلم بالشاكرين. مريم بختانا. آدم بالحق وشبهه حيث وقع بإسكان الميم عند الباء إذا تحرك ما قبلها تخفيفا لتوالي الحركات. فتخف إذاك بغنّة فإن سكن ما قبلها ترك ذلك إجماعا. ومن أظلم أي اكفر واعتى ممن منع مساجد الله يعني بيت المقدس ومحاريبه أي يذكر فيها اسمه وسع عمل في خرابها قال هو بختنصر وأصحابه غزوا اليهود وخربوا بيت المقدس وأعانهم على ذلك النصارى طيتوس الرومي وأصحابه فغزوا بني إسرائيل ثانيا فقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذراريهم وحرقوا أو حرقوا التوراة وخربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير فكان خرابا الى ان بناه المسلمون في ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فانزل الله تعالى الايه ومن اظلم ممن منع مساجد الله اي يذكر فيها اسمه وسع في خرابها هنا الوجه الذي ذكره انه في بيت المقدس وخراب او تخريب النصارى للمسجد لبيت المقدس يعني تخريب النصارى لمسجد اليهود على التفصيل الذي ذكره أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين يقول أي على وجه التهيب وذلك أن بيت المقدس موضع حج النصارى ومحل زيارتهم قال ابن عباس لم يدخلها بعد عمارة هرومي إلا خائفا لو عيم به قتل لهم في الدنيا خزي عذاب وهوان قال قتادته هو القتل للحربي والجزية للذمي ولهم في الأخيرة عذاب عظيم هو النار قال وهو النار وقيل نزلت في مشكمة يذكروا القول الآخر في هذه الآية. وقيل نزلت في مشكمة واراد بالمساجد المسجد الحرام. منع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصعبه من حجه والصلاة فيه عمل حديثية. وإذا منع من يعمره بذكر الله فقد ساو في خرابه. وهنا يحتاج في هذا القول يحتاج في هذا القول إذا كان الكلام في مشكمة مع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يفسر المراد بوسع في خرابها لما علم في ظاهر الأمر من تعظيم المشركين للكعبة ورعايتهم لشؤونها ونحو ذلك فيقول وإذا منعوا من يعمره بذكر الله فقد سعوا في خرابه أولئك ما كان لهم أي دخولها إلا خائفين يعني أهل مكة يقول افتحوها عليكم حتى تدخلوها وتكونوا أولى بها من منهم ففتحها عليهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم نادياً نادياً ألا لا يحج بعد العام مشرك فهذا خوفهم وثبت الشرع ألا يمكن مشرك من دخول الحرم لهم في الدنيا خزي الذل والهوان والقتل والسبي والنفي طبعا هنا لم لا يفسره به الجزية ليه لإن الكلام المنبقي على إشراكه هذا إيه لا جزية في حق الجزء ال كتاب قال واختلف... ذكر الجزية في القول الأول واختلف الأئمة في دخول الكفار المساجد يستطرد بمسألة فقهية فقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز للذمي دخول المسجد الحرام وغيره بالإذن ومنعه مالك وأحمد مطلقا والشافعي يمنعه في المسجد الحرام ويجيزه في غيره ويأتي ذكو اختلافهم في دخول الذمي حرم مكة ومنعه من استيطان الحجاز في سورة التوبة عند تفسير قوله تعالى إنما المشيكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام قوله تعالى ولله المشق والمغرب قال ملكا وخلقا فأينما تولوا تحولوا وجوهكم فثم هناك وجه الله أي جهته التي أمر بها قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصلوا فلما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية وقال عبد الله بن عمر نزلت في المسافر يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته وقيل غير ذلك في نزولها إن الله واسع أي غني يعطي من السعة عليم بنياتهم حيثما صلوا ودعوا وقالوا اتخذ الله ولدا قرأ ابن عامر قالوا بغير واو وقرأ الباقون بالواو ونزلت في يهود المدينة حيث قالوا عزير بن الله في نصارى النجران حيث قالوا المسيح بن الله في مشيك العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله سبحانه نزه وعظم نفسه بل له ما في السماوات والأرض عبيدا وملكا كل له قانتون أي طائعون بديع السماوات والأرض أبدع أي اخترع بلا مثال سبق وإذا قضى أمرا أي قدره وأصل القضاء الفراغ ومنه قيل لمن مات قضي عليه لفراغه من الدنيا ومنه قضاء الله وقدره لأنه فرغ منه تقديرا وتدبيرا وقد ورد لفظ القضاء في القرآن على عشرة أوجه سيأتي ذكرها في سورة الزخرف إن شاء الله تعالى فإنما يقول له كن فيكون أيحدث فيحدث قرأ ابن عامر كن فيكون بنصبه النون في جميع المواضع إلا في آل عمران كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين وفي الألعام كن فيكون قوله الحق وإنما نصبها لأن جواب الأمر بالفا يكون منصوبا وقرأ الباكون بالرفع على معنى فهو يكون فأما حرف آل عمران طب سبب الاستثناء في, في آل عمران والأنعام وأما حرف آل عمران فإن معناه كن فكان وأما حرف الأنعام فمعناه الإخبار عن القيامة وهو كائن لا محالة ولكنه لما كان ما يراد في القرآن من ذكر القيامة كثيرا يذكر بلفظ الماضي نحن في يوم إذ وقعت الواقع وشقت السماء ونحن جاء ربك ونحن ذلك فشابه ذلك فروفا ولا شك أنه إذا اختلفت المعاني اختلفت الألفاظ قال الأخفش الدمشقي إنما رفع ابن عامر في الأعام على معنى سين الخبر أي فسيكون هذا توجيه آخر والأخفش الدمشقي أحد العلماء القراء أحد يعني كان كان شيخ القراء في دمشق في القرن الثالث وهو غير الأخفش المشهور صاحب المعاني وقال الذين لا يعلمون قالهم هم الجهلة المشركون نفى العلم عنهم لعدم انتفاعهم به لولا أي هل لا يكلمنا الله عيانا أنك رسول أو تأتين آية دلالة وعلامة على صدق قال الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم أي كفار الأمم الخالية مثل قولهم تشابهت قلوبهم أي أشبه بعضها بعضا في الكف والعمل قد بيننا الآيات لقوم يوقنون انها ايات يعني كان هذا مفهوم يوقنون يعني أنها آيات يجب الاعتراف بها والايمان ثم اوضح الآيات فقال إن ارسلناك بالحق اي بالصدق وهو القران بشيرا اي مبشرا لاوليائي واهلي طاعتي بالثواب الكريم ونذيرا اي منذرا مخوفا لاعدائي واهلي معصيتي بالعذاب الأليم ولا تسأل قرأ نافع ويعقوب ولا تسال بفتح التاء وجزم اللام على النهي قال ابن عباس وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت شعري ما فعل أبواي فنزلت على النهي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقرأ الباقون ولا تسألوا بالرفع على النفي هذا خبر أي ولست بمسؤول عن أصحاب الجحيم ما لهم لم يوقنوا بعدما بلغت والجحيم معظم النار ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملاتهم وذلك أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة ويطمعونه أنه إن أمهلهم اتبعوه فأنزل الله هذه الآية معناه إنك وإن فلا يرضون بها وإنما يطلبون ذلك تعلنا ولا يرضون منك إلا باتباع ملتهم والملة والطريقة قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى الذي لا زيادة عليه ولئن اتبعت أهواءهم قال الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الأمة تقوله لئن أشكت لا يحمطن عمله بعد الذي جاءك من العلم أي البيان بأن دين الله هو الإسلام والقبلة قبلة إبراهيم وهي الكعبة ما لك من الله من ولي ولا نصير قال ونزل في اهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون من الحبشة وثمانية من رهبان الشام منهم بحيره الراهب وقيل في من آمن من اليهود عبد الله بن سلام وأصحابه وقيل في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقيل في جميع المؤمنين ذكر أربعة في النزول. قولوا هنا منهم بحيرة الراهب هذا وارد في الذين قدموا مع من قدمه من الحبشة. وظاهر كلام المؤلف هنا كأنه يعني يقصد أن أن بحيرة الراهب يعني ولم يذكر أسماء هؤلاء الذين قدموا من الحبشة ولم يذكر أسماء الرهبان وإنما خاصة منهم بحيرة الراهب وكأنه يقصد بحيرة الراهب إيه؟ العلم المعروف المشهور في أول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في قصة بحيرة في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام مع عمه فيه التجارة واسم بحيرة وارد في الذين قدموا في السفينة مع الذين قدموا في السفينة الكلام ده في العام السابع من الهجرة مع سيدنا جعفر بن أبي طالب اسم بحيرة وارد فيهم وبعض أهل العلم فاهمة من ذلك أنه بحيرة الراهب اللي هو اللي في أول السيرة و... يعني هذا كلام بعض آل العلم منهم ابن من الأثير وهو يتكلم على الصحابة وعد بحيرة من الصحابة يعني. وجماعة من آل العلم هو الأقرب إلى الصواب والله أعلم أن بحيرة هذا رجل آخر يعني اسمه بحيرة أنه رجل آخر اسمه بحيرة باعتبار أن هذا قدم من, ال... من الحبشة وال يعني حتى الروايات نفسها فيها أنهم قادمون من الحبشة لا أنه جاء من الشام إلى الحبشة يعني إيه اللي جاء بالشام إيه للحبشة فممكن يستأنس في ذلك كمان بالتباعد الزمان وإن كان تباعد الزمان يعني مش شرط يعني يكون إيه في هذا الأمر بس هو واضح أن كلامه هنا لما يخص بحيرة الراهب بالذكر يقول منهم بحيرة الراهب فهو أصده على يعني إشمعنا ذكر بحيرة الراهب إذا كان بحيرة واحد تاني اسمه بحيرة يعني اسمه على اسم التاني بس نوا رجل آخر اسمه بحيرة. فلماذا يخصه يعني بين بين الآخرين خاصة من الآخرين مذ مذكورة اسماءهم؟ فاضار يعني كأنه يقصد هذا، كأنه يقصد نفس قول من أثيب نوع بحيرة الأولي. قوله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يكلونه حق تلاوته يقرؤونه كما أنزل ولا يحرفون أولئك يؤمنون به، ومن ينفر به من المحرفين فأولئك هم الخاسرون لاستبدالهم الضلال بالهدى. يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين، وارتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدن ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ومعنى ولا تنفعها شفاعة أي ليست ثمة، وليس المعنى أنه يشفع فيهم أو أنه يشفع فيهم أحد فيردوا. وإذ ابتلى أي وذكر إذ ابتلى والابتلاء لاختبار وابتلاء الله العبادة ليس ليعلم حالهم بالافتلاء لأنه عالم بهم ولكن ليعلم العبادة أحوالهم حتى يعرف بعضهم بعض إبراهيم قال هو اسم أعجمي ولذلك لا يجر ومعناه بالسريانية الأب الرحيم وهو إبراهيم ابن تارح ابن حور وكان مولده بكوثة ولكن نقله أبوه إلى بابل أرض نمرود ابن كنعان عاش إبراهيم عليه السلام مائة وخمسة وسبعين سنة وخيل غير ذلك وبين وفاته والهجرة الشريفة الإسلامية الفان وسبعمائة عشرة سنة ودفن بمغارة حبرون بجبل بيلون تجاه, أو تجاه بيت المقدس مما يري القبلة بمسافة تقرب من بريدين فقيل إنها ثلاثة عشر ميلا وقيل ثمانية عشر ميلا ثم بنى سليمان عليه السلام على المغارة حيزا بأمر الله تعالى ولم يثبت قبر نبي من الأنبياء سوى قبر النبي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بداخل الحجرات الشريفة بطيبة المشرفة وقبر الخليل عليه السلام بداخل الحيز السليماني وما عداهما من الأنبياء عليه السلام فمحل قبورهم بالظن لا بالقطع. يقول قرأ هشام إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة وجملة خمسة عشر موضعا واختلف عن ابن ذكوان وكذلك روى عنهما في مواضع أخر يأتي ذكرها في محلها جملتها ثمانية عشر موضعا غير ما في هذه السورة ووجه خصوصية هذه المواضع وهي ثلاثة وثلاثون موضعا أنها كتبت في المصاحف الشامية بحذف الياء منها خاصة وكذلك وجدت في المصحف المدني وكتب في بعضها في سورة البقرة خاصة وروي عن ابن عامر الألف في جميع القرآن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قالهن شرائع الإسلام فأتمهن أي أداهن وعمل بهن قال الله إني جاعلك للناس إماما يقتدى بك في الخير قال إبراهيم ومن ذريتي أي من أولادي أيضا فاجعل منهم أئمة يقتدى بهم قال الله تعالى لا ينالوا لا يصيب عهد الظالمين أي من كان منهم ظالما لا يصيبه عهد أي الإمام قال ونصب الظالمين لأن العهد ينال كما ينال قرأ حمزة وحفص عهدي بإسكان الياء والباقون بفتحها ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك وإذ قال عطف على إذ المتقدمة جعلنا البيت يعني الكعبة قرأ نافع وابن كثير وابو جعفر وعاصم وابن ذكوان والكسائي وخلاد ويعقوب وخلف وإذ جعلنا بإظهار زال إذ عند الجيم حيث وقع الباقون بالإظهار مثابة للنافع مرجعا لهم وأمنا يأمنون فيه من إذاء المشركين فإنهم ما كانوا يتعرضون لأهل مكة ويقولونهم أهل الله ويتعرضون لمن حوله واتخذوا قرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر والباقون بكسرها على الأمر من مقام إبراهيم مصلى قال والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي خلفه الإمام المقلد لمذهب الشافعي وذلك الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت قوله يصلي خلفه الإمام المقلد لمذهب الشافعي هذه حكاية حال يعني هذه حكاية حال يعني في زمان مؤلف قال وعن عمر رضي الله عنه أنه قال وافقت الله في ثلاث ووافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم المصلى فأنزل الله عز وجل واتخذ من مقام إبراهيم المصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب قال وبلغاني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو لا يبدلن الله رسوله خيرا كنا فأنزل الله عز وجل عسى ربه إن طلقا كن أن يبدله أزواجا خيرا كل وأما قصة المقام فرؤي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أتى إبراهيم بإسماعيل وهاجر ووضعهما بمكة وأتت على ذلك مدة ونزلها الجرهميون وتزوج إسماعيل منهم امرأة وماتت هاجروا استأذن إبراهيم سار أن يأتي مكة فأذنت له وشرطت أن لا ينزل فقدم إبراهيم فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامراته أين صاحبك قال الذاب يتصيد وكان إسماعيل يخرج من الحرم فيصيل فقال لها إبراهيم هل عندك ضيافة؟ قالت ليس, ليس عندي وسألها عن عيشهم فقالت نحن في ضيق وشدة وشكت إليه فقال لها إذا جاء زوجك فأقيه السلام وقولي له فليغير عتبة بابه وذاب إبراهيم فجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال لمرأتي هل جاءك أحد؟ قالت جاءني شيق من صفته كذا وكذا كالمستخفة بشأنه قال فما قال لك قالت قال أقري زوجك السلام وقول له يغير عتبة بابه قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث إبراهيم ما شاء الله ثم استأذن سارة أي سارة يزور إسماعيل فادنت له وشرطت عليه أن لا ينزل فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل فقال لمرأته أين صاحبك؟ قالت ذاب يتصيد وهو يجيه الآن إن شاء الله فانزل يرحمك الله قال هل عندك الغيافة؟ قالت نعم فجاءت باللبن واللحم وسألها عن عيشهم فقالت نحن بخير وسعى فدعا لهما بالبركة ولو جاءت يومئذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله برا وشعيرا وتمر ببركة دعوة إبراهيم فقالت له انزل حتى أغسل رأسك فلم ينزل فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ثم حولته إلى شقه الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدميه عليه فقال لها إذا جاء زوجك فأقرئه السلام وقول له قد استقامت عتبة بابك فلما جاء إسماعيل وجد ريح أبيه فقال بمرأة جاءك أحد قالت نعم شيخ أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وقال لي كذا وكذا وقلت له كذا وكذا ورسلت رأسه وهذا موضوع قدبيه فقال ذاك إبراهيم وأنت العتبة أمرني أن أمسكك وعن ابن عباس أيضا قال ثم لبت عنهم ما شاء الله ثم جاء بعده وإسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رأاه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر تعينني عليه قال وعينك قال إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسماعيل ينول الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قصتان وردتان في قصة وردتان في قصة الحجر في قصة المقام من الحسن هنا نلاحظ يعني اختلاف, الـ الـ اختلاف المحل اللي يناقش في المسألة حيانا مثلا بعضهم ربما ذكر في المقام خلافا فيقول المقام هو الذي مثلا يصلى عنده عند الكعبة باعتبار أنه قول والمقام شيء معنوي مقام إبراهيم مناسك إبراهيم شريعة إبراهيم يذكره قولا المقام ويذكر إحدى القصتين المقام يذكر القصة الأخرى لا هو الأول ما هو المقام ما هو المقام ثم بعد ذلك إذا كان المقام الحجر هناك قصص في إربات المقام هذه هذا هذا التعدد القصص الواردة مثلا قصتان المذكورتان هنا القصتين المذكورتان هنا لا تذكران في مقابل تفسير المقام بأنه الحجر الذي يصلى عنده عند الكعبة. وهذا أقول لني قرأته يعني أحيان بعض يذكر يعدد الأقوال في المقام فلا ينتبه لإختلاف اختلاف المحل المناقش هنا هذا هو تعيين الحجر عن ذكر قصة الحجر ونحو ذلك يقول في الخبر الركن والمقام يقوت تاني من يواقيت الجنة ولول ما مسته أي لا لأضاءة ما بين المشرق والمغرب وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل اي امرنا هما واوصينا اليهما وسمي اسماعيل لان ابراهيم كان يدعو الله ان يرزقه ولدا ويقول اسمع يا إيل وايل هو الله يعني كأنه يقول استجب يا الله فلما رزق سماه به وقيل معناه بالعبراني مطيع الله وهذا ايضا راجع لي اسمع إيل يعني الذي يسمع الله يطيع الله وأم مهاجر ولد لمضي 86 سنة من عمر إبراهيم وأرسله الله إلى قبائل اليمن وإلى العماليق وعاش 137 سنة ومات بمكة ودفن عند قبر أمه بالحجر وكانت وفاته بعد وفاة أبيه إبراهيم بـ 48 سنة أنطهر بيتي يعني الكعبة أضافه إليه تخصيصا وتفضيلا أي ابنياه على الطهارة والتوحيد قرأ نافع وأبو جعفر وهشام وحفص بيتي بفتح الياء والباقون بإسكانها للطائفين الدائرين حوله والعاكفين المقيمين والمجاورين والركعي جمع راكع السجود جمع ساجد وهم المصليون وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا يعني المكان بلدا آمنا أي ذا أمن يأمن فيه أهله وارزق أهله من الثمرات قال إنما دع بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع وفي القصص أن الطائف كان من مدائن الشام بأردن فلما دعا ابراهيم عليه السلام هذا الدعاء أمر الله جبريل عليه السلام حتى قلعها من أصلها فأدارها حول البيت سبعا ثم وضعها موضعها الذي هي الآن فيه فمنها أكثر ثمرات مك وكذا كما ذكر انه من القصص من أخبار المتناقل يعني. من امن منهم بالله واليوم الاخر دعا للمؤمنين خاصة قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه أي أمد له يتناول من لذات الدنيا إثباتا للحجات عليه وأصل المتوع الامتداد وهنا نلاحظ حتى في تفسيره أمتعه فسره يعني وراع في أصل المعنى اللغوي قال أصل المتوع الامتداد قرأ ابن عامر فأمتعه بسكون الميم وتخفيف التاء والباقيون بفتح الميم وتجديد التاء ومعناهما واحد قليلا إلى منتهى أجله وذلك أن الله تعالى وعد الرزق للخلق كافا مؤمنهم وكافرهم وإنما قيد بالقلل لأن متاع الدنيا قليل يعني ما, ما, كثر, يعني ما, ما كثر هذا المتاع كان من أغلى الناس في الدنيا ولكنه في النهاية أيضا سيصف بأنه قليل لأنه من متاع الدنيا ثم أضطره أي ألجئه في الآخرة إلى عذاب النار وبئس المصير المرجع الذي يصير إليه قال أبو جعفر وقالون أبو عمرو بيسة بغير همز والباقون بالهمز أي وذكر اذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال وتعطف على إبراهيم وَإِسْمَعِيلُ هو الكلام متصب بما بعده وإذ يرفع إبراهيم من البيت وإسماعيل له معطوف على إبراهيم روي أن الله خلق موضع البيت قبل الأرض بألف عام وكانت زبدة بيضاء على الماء فزحيت الأرض من تحتها فلما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش فشك إلى الله تعالى فأنزر الله البيت المعمور من ياقوتة من ياقوت الجنة له بابان من زمور الدين أخضر له باب شرقي وباب غربي فوضعه على موضع البيت وقال يا آدم إني أهبطت إليك بيتا تطوف به كما يطوف حول عرشي وتصلي عنده كما يصلي عند عرشي وأنزل الحجر وكان أبيض فسود من لمس الحيض في الجهلية فتوجه آدم من أرض الهندي إلى مكة ماشيا وقيد الله له ملكا يدله على البيت فحج البيت وأقام المناسكة فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا بر حجك يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألف عام قال ابن عباس حج آدم أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه وكان على ذلك إلى أيام الطوفان أي كان البيت على ذلك إلى أيام الطوفان فرفعه الله إلى السماء الرابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه وبعت الله جبريل حتى خبأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق وكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم عليه السلام ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه فسأل الله عز وجل أن يبين له موضعه فبعث الله سبحانه سحابة على قدر الكعبة فجعل تسير وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أنوافة مكة ووقفت على موضع البيت فنودي منها يا إبراهيم أدبني لي على ظلها لا تزد ولا تنقص فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت فكان إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة فذلك قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يعني الأساس جمع قاعدة فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الاسود قال لابنه اسماعيل ائتني بحجر حسن يكون للناس علما فأتاه بحجر فقال ائتني باحسن من هذا فمضى اسماعيل يطلبه فصاح ابو قبيس يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخذها فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه وقيل أول من بنى الكعبة في الأرض الملائكة بأمر الله بحيال البيت المعمور في السماء على قدره ومثاله وقيل أول من بنى الكعبة آدم وإن درس زمن الطوفان ثم أظهره الله الإبراهيم حتى بنا ربنا تقبل منا فيه إضمار أي ويقولا ربنا تقبل منا بناءنا البيت إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك أي صيرنا موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك وكان كذلك وإنما أراد التثبيت والدوام والإسلام, والإسلام في هذا الموضع الإيمان والأعمال جميعا ومن ذريتنا أي من أولادنا أمة جماعة والأمة أتباع الأنبياء مسلمة لك خاضعة لك ومن هنا للتبعيد وخص من الذرية بعضا لأن الله تعالى أعلمه أن منهم ظالمين وألنا علمنا قرأ ابن كثير ويعقوب وارنا بإسكان الراء وأبو عمرو بالاختلاس والبقون بكسرها وأصلها أرينا فحذفت الياء للجزم ونقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذف تخفيفا أين الهمزة التي يقول أنها نقلت حركتها إلى الراء هل ترون همزة همزة راء فهي الكلمة أصلا تكتب وأصلها أرئينا أرئينا -E -E لا لا ليست الياء المحزوفة وتكلم عنها ثم تكلم عن همزة هي أصلها أرئينا -E يعني المفترض هنا يكتبها أرئينا -E وبعد كده يقول فحذفت الياء للجزم راء هنا الياء هنا أرئيه -E. الياء هنا حذفت ليه الجزم اللي هو يعني ال ال ال ال هو, فعل هو فعل أمر أو فعل طلب أو دعاء ونقلت حركة الهمزه هي بقت ارنا ارنا نقلت حركه الهمزه الى الراء ار ادي الراء ساكنة اي الهمزه نقلت الى الراء وحذفت اي الهمزه تخفيفا فصارت ارنا طب ارنا وزنها ايه الصرفي على هذا اللي ذكرته لا مش افينا صحيح كده. دفنه حذفت الهمزه وحذفت الياء دفنه قال ومن سكن قال ارنا قال ذابت الهمزه فذابت حركتها ولم تنتقل الحركه لي من مناسكنا قال شرائع ديننا واعلام حجنا واصل النسك العباده والناسك العابد فأجاب الله دعاءهما وبعث جبريل عليه السلام فأراهما المناسك في يوم عرفة فلما بلغ عرفات قال عرفت يا إبراهيم قال نعم فسمي الوقت عرف والموضوع عرفات وتب علينا وتجاوز عنا إنك أنت التواب الرحيم دمان تاب ربنا وابعث فيهم أي في الأمة المسلمة من ذريات إبراهيم واسماعيل رسولا منهم أي مرسلا وأراد به محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كل الأنبياء من بني إسرائيل إلى عشرة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين يتلو قال يقرأ عليهم آياتك كتابك يعني القرآن والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه وتقدم الكلام على ذلك بأتم من هذا في أول التفسير عند الكلام على معنى السورة والآية في المقدمات في البداية ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي مواعظه وما فيه من الأحكام وقيل الشريعة أي يطاهره من الشرك والذنوب إنك أنت العزيز الذي يقهر ولا يقهر والعزة القوة الحكيم المصيب مواقع الفعل المحكم لها ثم استفهم منكرا بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم لاحظوا هنا أنه يقوله ثم استفهم منكرا فهو هنا في تفسيره ومن يرغب من هنا عدها من استفهمية ومنكرا يعني فيها مضمنة معنى النفي ومما يدل على تضمينها معنى النفي إلا فكأنه وما ومن يرغب ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه فيقول ثم استفهى منكرا بقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجرا إلى الإسلام فقال لهما قد علمتم أن الله عز وجل قال في التوراة إني بعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد فمن آمل به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم سلمته وأبى مهاجر أن يسلم فأنزل الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن يترك دينه وشريعته يقال رغب في الشيء إذا أراده ويرغب عنه إذا تركه والمعنى هي بتختلف المعنى بالعكس بحسب التعديل والمعنى ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسها والمعنى إيه اللي هو زويه هنا؟ يعني إلا هو ذكر للتوضيح هنا ما يرغب هو ذكر ما هنا وما يرغب عملة إبراهيم هنا المفسر يقول والمعنى ما يرغب عملة إبراهيم كلمة ما هنا التي ذكرها ما هذه يقصد موصولة ما استفهمية ما نافية نافيه هو يريد أن يوضح المعنى فهو يقصد هنا المعنى أن هي نافية إلا من سفها نفسه أي خسر نفسه هنا والسفاهة الجهل وضعف الرأي وكل سفيه جاهل وذلك أن من عبد غير الله فقد جاهل نفسه لأنه لم يعرف الله خالقها وقد جاء من عرف نفسه فقد عرف ربه ولقد اصطفيناه اخترناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين يعني مع الأنبياء في الجنة القال قال له ربه أسلم أن يستقيم على الإسلام واثبت عليه لأنه كان مسلما والعامل في إذ استفيناه قال أسلمته استفيناه اللي في الآية السابق يقول استقم واثبت عليه لأنه كان مسلما هذا باعتبار أنه ليس أمرا له بأن يدخل في شيء لم يكن فيه وهذا يشبه مواطن لسه اليوم مررنا على نظائرها ربنا وجعلنا مسلمين لك ونحو ذلك قال أسلمت أي فوضت أموري لرب العالمين وقد حقق ذلك حين لم يستعم بأحد من الملائكة حين ألقي في النار وغصى بها أي بالملة إبراهيم بنيه وهم اسماعيل من هاجر القبطية وإسحاقوا من سارة وستة من امرأة تزوجها من الكنعانيين بعد موت سارة اسمها قطورة بنت يقطن وهم مدين ومدان ويقشان وزمران ويشبق وشوح قرأ نافع أبو جعفر وابن عامر وأوصى بالألف وكذلك هو في مصحف المدينة والشام والباقونة مشددا بغير ألف وهما لغتان مثل نزل وانزل. ويعقوب قرأ يقول ورفع يعقوب عطف على إبراهيم معناه وصى إبراهيم بنيه ويعقوب بنيه الاثنى عشر كما وصى إبراهيم بنيه الثمانية وسيأتي ذكر اسماء بني عقوب أول سورة يوسف ويعقوب سمي بذلك لأنه والعيص كان توأمين فتقدم عيص في الخروج من بطن أمه وخرج يعقوب على إفره اخذا بعقبه وعاش 147 سنة ومات بمصر وأوصى أن يحمل إلى الأرض المقدسة ويدفن عند أبيه وجده فحمله ابنه يوسف ودفنه عندهما بمغارة حبرون يابنية معناه أي يابنية إن الله اصطفى اختار. لكم الدين أي دين الإسلام فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي مؤمنون والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت فلا تموتن وإنما نمو في الحقيقة عن ترك الإسلام معناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون أم كنتم أي أكنتم شهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر يريد ما كنتم حضورا أصدنا أم كنتم يعني أن أم هنا منقطعة على طريقة في تفسيره يقول أم المنقطع يقول أم كنتم بمعنى الهمز إلحضر يعقوب الموت أي حين قرب يعقوب من الموت قرأ الكفيون وابن عامر وروح شهداء إذ بتحقيق الهمزتين وقرأ الباقون بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وهي أن تجعل بين بين نزلت إنكارا على اليهود حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية إذ قال لبنيه قال بدل من إذ قبلها العامل فيهما شهداء وروية أنه لما دخل يعقوب مصر ورأىهم يعبدون الأصنان فخاف على ولده فقال لهم وقد جمعون قد حضر أجل ما تعبدون من بعد أي بعد موتي الكلام متصل يعني وقد جمعون قد حضر أجل ما تعبدون من بعدي أي بعد موتي وما هنا بمعنى من ما تعبدون من بعد قال وما هنا بمعنى من يدل عليه أن قالوا تعنوا ان هنا حضرتك ان وكأن في كلمه ان هي التي تدل على ذلك لا هو هنا ما فيش قوسين ولا كلمه من يدل بمعنى من يدل عليه ان قالوا نعبد الهك واله ابي قالوا نعبد الهك يبقى هنا مراد بها من الله سبحانه وتعالى قال ما تعبدون من بعدي فهو يعني علامات الترقيم هنا والأقواس والنقطه وبدا الكلام من فقره جديده مربك شويه وما هنا بمعنى من يدل عليه ان قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قال وكان إسماعيل عما لهم والعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صينه أبيه وقال في عمه العباس رد علي أبي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة ابن مسعود هذه لعلها أن تفعل به قريش الله وذلك أنهم قتلوه أي ثقيف قتلوا عروة وإسحاق هو ابن إبراهيم عليه السلام وأمه سار ولدته ولها تسعون سنة ولي أبيه إبراهيم مائة وعشرون سنة وكان إسحاق ضريلا وكان هو وإسماعيل ولوط ويعقوب أنبياء على عهد إبراهيم صلوات الله عليه أجمعين وعش إسحاق مائة وثمانين سنة ودفن عند أبيه بمغارة حبرون إلها واحدا قال نصب على البدل من قوله إلهك ونحن له مسلمون قرأ أبو عمرو ونحن له أو ونحن له بإضغام النون في اللام ثم أشار إلى إبراهيم وأولاده المذكورين الموحدين إسماعيل وإسحق ويعقوب بقوله تلك أمة جماعة قد خلت مضت لا ما كسبت من العمل ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلخيصه لا يسأل أحد إلا عن عمله فقط لا عن عمل غيره وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا نزل في رؤوس يهود المدينة تعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودة وابي ياسر بن اخطب وفي نصارى اهل النجران السير والعاقل لاصحابهما وذلك انهم خاصهم المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها احق بدين الله فقالت اليهود نبينا موسى أفضل الانبياء وكتابنا التوراه أفضل الكتب وديننا افضل الأديان وكفرت بعيسى والانجيل وبمحمد صلى الله عليه وسلم والقران وقالت النصارى نبينا عيسى أفضل الانبياء وكتابنا الانجيل افضل الكتب وديننا افضل الاديان وكفرت بمحمد والقران وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا فلا دين إلا ذلك فقال الله عز وجل قل يا محمد صلى الله عليه وسلم بل ملة إبراهيم أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا نصب على الحال أي مائلا عن الباطل إلى الحق وأصله من الحنف وهو ميل وعوج يكون في القدم وما كان من المشركين وهذا توبيخ للكفار أهل الكتاب لأنهم كانوا يدعون أنهم على ملته وهم على الشرك ثم علم المؤمنين طريقة الإيمان فقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا يعني القرآن وما أنزل إلى إبراهيم هو عشر صحف واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط يعني أولاد يعقوب واحدهم سبط وهم إثنى عشر صبتا ثم بذلك لأنه ولد لكل واحد منهم جماعة وسبط الرجل حافدته ومنه قيل الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فال من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم وكان في الأسبط أنبياء وسنذكر أولاد يعقوب الذين هم آباء الأسبط في سورة يوسف إن شاء الله تعالى لنا واضح في التفسير نوضح للأسباب بأولاد يعقوب وأن المراد بما أنزل إلى الأسبط ما أنزل إلى الأنبياء من ذرياته يعني هذا واضح من مما ذكره. وما أوتي موسى يعني التوراة وعيسى يعني الإنجيل وما أوتي أعطي النبيون من ربهم من الكتاب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض وندفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى ونحن له مسلمون تقدم مذهب أبي عمر في إضغامي ونحن له فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به أي بما أمنتم به والمثل صنع فقوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس, هو ليس كهو شيء فقد اهتدوا وإن تولوا أي أعرضوا عما تدعونهم إليه من الإيمان فإنما هم في شقاق أي خلاف وعداوه فسيكفيكهم الله يا محمد اي يكفيك شر اليهود والنصارى وقد كفي بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظه وضرب الجزية على اليهود والنصارى وهو السميع لأقوالهم العليم بأفعالهم صبغة الله أيدين الله وهو نصب على الإغراء يعني إلزموا دين الله وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتديم كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. قال ابن عباس في أن النصر إذا ولد لهم ولد فأت عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودية وصبغوه به ليطهروه بذلك مكان الختان. فإذا فعلوا به ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا فأخبر الله تعالى أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصرى ومن أحسن من الله صبغة أي دينا ونحن له عابدون مطيعون قل يا محمد لليهود والنصارى اتحاجوننا في الله في دين الله والمحاجه المجادلة لإظهار الحجة وذلك أنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا وديننا أخدا فنحن أولى بالله منكم فقال تعالى قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم أي, ونحن أي نحن وأنتم سواء في الله فإنه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم أي بكل واحد جزاء عمله ونحن له مخلصون يعني كيف تدعون أنكم أولى الله ونحن له مخلصون وأنتم بهم الشكونين هذا الذي يزيد به المؤمنون على غيرهم والإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشك به في دينه ولا يرأي بعمله أم تقولون يعني أيقولون صيغته طعنه لما يقول يعني يعني أي أيقولون صيغته يعني إن كانت هذه هكذا مثبتها هكذا فهو يقرأ أم يقولون ويقرأ أم يقولون يعني أي يقولون يفسرها باعتبار أن أم يفسرها بأن هي أم منقطع فسرها حمزة الاستفهام ويبقى على قراءة يقولون يعني أم يقولون صيغته صيغة الاستفهام ومعناه التوبيخ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص ورويس تقولون بالخطاب لقوله أتحاد في الله وقال بعده وقل أنتم أعلموا أم الله يعني لقوله هنا تعليل القراءة بالخطاب بما سبق من الخطاب وما بعد من الخطاب فيكون كله شيء واحد. وقرأ الباقون من يعني يقول اليهود والنصارى ستكون مختلف عن الخطاب قبل والخطاب بعد ويكون هنا بقى ممكن حد يتكلم هنا فقرات يقولون على الالتفات إن إبراهيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى قل يا محمد أأنتم أعلموا بدينهم أم الله وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وهذا تقرير على فسد دعواهم إذا جواب لمفهور أي مخلوق إلا أن الله تعالى أعلم وتقدم اختلاف القراءة في حكم الهمزتين من كلمة عند قوله تعالى أنذرتهم وكذلك اختلافهم في قوله أنتم أعلم ومن أفضل ممن كتم أي أخفى قرأ أبو عمر أظلم ممن بإضغام المين في المين شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين وأن محمد حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبهم لغضوا الاستفهام والمعنى لا أحد أظلم منهم مضمن معنى النفي أيضا وإياهم أراد الله تعالى بكتمان الشهادة ثم تهددهم فقال وما الله بِغَافِلٍ عما تعملون ثم ترَّر تلك أمة قد خلت لها ما تسبت ولكم ما تسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تأكيدا سيقول السفهاء والجهال من الناس وهم الشيكو مكة واليهود ما ولهم صرفهم وحولهم عن قبلتي التي كانوا عليها يعني بيت المقدس والقبلة فعلة من المقابلة سمي قبلة لأن المصلية يقابلها وتقابله نزلت في الفريقين لما طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة فقال مشيكو مكة قد تردد على محمد أمره واشتاق إلى مولده وقد يرجع نحو بلدكم وهو راجع إلى دينكم وقالت اليهود اشتاق الرجل إلى وطنه فقال الله تعالى كل الله المشرق والمغرب بما فيهما المعنى إنكم تصلون إلى الكعبة وهي بالمشرق وإلى بيت المقدس وهو بالمغرب وكلها له يهدي من يشاء إلى صلاة مستقيم. فيوجهه تارة إلى مكة وتارة إلى بيت المقدس لاعتراض عليه لأنه المالك وحده قرأ نافعون وأبو عمرو أبو كثير وأبو جعفر ورويس يشاء إلى بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية واختلف في كيفية تسهيلها فذهب جمهور المتقدمين إلى أنها تبدلوا والخالصة مكسورة وذهب بعضهم إلى أنها تجعل بين الحمزة والياء وهو مذهب أئمة النحو والمتأخرين من القراء وهو الأوجه في القياس وقرأ الباقون وهم الكوفيون وابن عامر وروح بتحقيق الهمزتين وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال نزل ثم قال رؤساء اليهود لمعاذ بن جبل ما ترك محمد قبلتنا إلا حسدا وإن قبلتنا قبلات الأنبياء وقد علم محمد أن عدل بين الناس فقال معاذ إن على حق وعدل فأنزل الله تعالى وكذلك جعلناكم أي ومثل ذلك الجعل الصالح الذي جعلنا إبراهيم وذريته جعلناكم أمة وسطة هنا يقول مثل ذلك الجعل الصالح وذكر الذي جعلنا إبراهيم وذريته لبيان المشبه به وكذلك هنا نكاف تشبيه وبعدها ذلك مثل ذلك ما المشبه به؟ فيقول هو مثل ذلك الجعل الذي جعلنا بإبراهيم وضريات جعلنا إبراهيم وضرياته وجعلناكم أمة وسطة أي عدلا خيارا. قال الله تعالى قال أوسطهم أي خيرهم وأعدلهم وخير الأشياء أوسطها لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسول قد بلغتهم ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. معدلا مزكيا لكم وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ثم يقول للكفار الأمم ألم يأتيكم نذير فينكرون ويقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير فيسأل الأنبياء عليهم السلام فيقولون كذبوا قد بلغناهم فيسألهم البينة وهو أعلم بهم إقامة للحجة فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لهم أنهم قد بلغوا فتقول الأمم الباقية من أين علموا وإنهم أتوا بعدنا فيسأل هذه الأمة فيقولون أرسلت إلينا رسولا وأنزلت علينا كتابا أخبرتنا فيه بتبليد الرسل وأنت صادق فيما أخبرت ثم يؤت بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمتي فيزكيهم وأشهد بصدقهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها أي تحويلها يعني بيت المقدس فيكون من باب حذف المضاف إلا لنعلم أن يتبع الرسول أمما ينقلب على عقبيه هنا في وما جعلنا القبلة التي كنت عليها لماذا يقدر المضاف هنا يقول أي تحويلها بالرغم إن القبلة هو ممكن أن القبلة نفسها تكون إلا لنا علما يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه الجواب هنا هو هذا التقدير الذي يقدره القبلة التي كنت عليها هي بيت المقدس. كيف يكون بيت المقدس القبلة السابقة ليعلم الله من يتبع من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه؟ هو لو تكون القبلة الثانية يعني تكون الكعبة. وما جعلنا القبلة الثانية اللي هي الكعبة إلا لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقيبه. طب القبلة التي كنت عليها كيف تكون كيف تكون حكمة من جعلها لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقيبه؟ نبي يقدر يقول يقدر المضاف جعلنا القبلة التي كنت عليها يعني تحويل هذه القبلة ومجعلنا تحويل هذه القبلة لأن هذا هو الذي ال اللي يعلل بي لنعلم ما يتبع الرسول مما ينقلب على عقيبه. طبعاً فيها توجيات أخرى يعني ولكن أنا توضيح ل علّة تقديره المضاف هنا وما جعلنا القبلة التي قلت عليها أي تحويلها يعني بيت المقدس فيكون من ذا بحذف المضاف إلا لنعلم قال أهل المعاني معناه إلا لعلمنا وقيل معناه ليعلم رسولي والمؤمنون به وجاء الإسناد بنون العظمة إذ هم حزبه وخالصته وهذا الأسلوب معلوم أنه متكرر في القرآن إلا لنعلم وليعلم الله ونحو ذلك أنه متكرر في القرآن وله أكثر من وجه في تفسيره منها هذا الوجه يعني حدش يفهم الكلام هنا لما قالوا الآية يعلم علم وحاسبهم عليه علم الشهود لا وهنا بيتكلم في أمر آخر في معنى آخر توجيه آخر ليعلم إلا لنعلم أي ليعلم الرسول والمؤمنون به إلا لنعلم ما يتبع الرسول قال فيوافق ويصدقه قرأ أبو عمرو لنعلم من بإذعام الميم في الميم مما ينقلبوا أي يرجعوناكسن طيب بالمناسبة هنا لما نتكلم مثلا على تفسيرها ليعلم الرسول المؤمنون به بعض ممكن يظن يقول هنا مثلا في تأويل للصفات كأنه يعطل صفة إيه العلم يعني أو أنه يقول لنعلم إذا يعلم رسوله والمؤمنون به هذا ليس من هذا الباب أصلا وأحيانا كتير بيحصل خلط بين ما يذكروا في التفسير و الظنه إن هي العبارة هنا إلا لنعلم اللي يقول يعلم رسوله يبقى هذا يوأول الصفات تأويلا مذموما هو أصلا هذا تأويل نعم هل هذا تأويل إلا لنعلم لما حد يقول يعلم رسوله المؤمنون به هذا تأويل هذا تأويل نعم هذا تأويل تأويل صحيح يعني في تأويل صحيح وفي تأويل غير صحيح فهذا تأويل صحيح لأن التأويل صرف اللهضي عن ظاهري إلى معنى آخر مرجوح بقرينة هنا في قرينة في قرية موجودة قرية عقلية في علم الله سبحانه وتعالى وممكن حد اصلا يقول ان هي قرينه لفظية في الآيات الكثيره الوارده في علم الله سبحانه وتعالى ومثل هذا التوجيه موجود عند العلماء ويعني دون نكير يعني ممن يحرص على ممنوع على عقيد الحديث يعني اذا اردنا ان نختصر الكلام يعني. الا لنعلم من يتبع الرسول قال فيوافقه ويصدقه أرى أبو عمرو لنعلم من بإدغام الميم في الميم مما ينقلب أن يرجع ناتسا على عقبه قال فيرتد تأنه سبق في علم الله تعالى أن تحويل القبلة ساب لهداية قوم وضلاية آخرين ورجوع على العقب أسواء حالات الراجع في مشي عن وجهه فلذلك شبه المرتدى في الدين به وظاهر التشبيه أنه بالمتقاضير وهي مشية الحيران فازع من شر قد قرؤ منه وفي الحديث أن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية وقالوا رجع محمد إلى دين آبائه وروي أن أحبار اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيت المقدس وقبلة الأنبياء فإن صليت إليها اتبعناك فأمره الله بالصلاة إليه امتحانا لهم فلم يؤمنوا والجمهور على أن أمر قبلة بيت المقدس كان بوحي غيره متلوب وإن كانت وهذا يعني أقرب لي الصواب باله هو الصواب والله تعالى علمنا أنه كان بروحنا غير متوفى أن مثل هذا لا يكون بي لا يكون بي أمر يعني تحديد القبلة لا يكون بأمر اجتهادي ولو كان بمجرد أمر إجتهادي قد نرى تقلب وجهك في السماء وإرادة أن لماذا لم يحول نفسه صلى الله عليه وسلم يتحول من تلقاء نفسه إلى التقلُّب هذا كان بوحي من الله سبحانه وتعالى قبل البيت المقدس وهذا لا يتعارض مع أن ممكن يكون في سبب لذلك من المذكور ولكنه يكون بوحي غير متلو بوحي غير المذكور في القرآن ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بوحي أيضا. كانت يقول أي وقد كانت التولية إلى الكعبة لكثيرة أي لا ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله أي هداهم الله وهم التائبون المخلصون. كان الله ليضيع إيمانكم وذلك أن حياء ابن أخطب وأصحابهم يا قالوا المسلمين أخبرون عن صلاتكم نحو بيت المقدس ان كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضلالة فقد الله بها ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة فقال المسلمون إن من هدى ما أمر الله به ما مانها الله عنه قالوا فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين أسعد بن زرارة بن, بن النجار والبراء بن معرو بن, بن سلمة وكانوا من النقباء ورجال آخرون فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله قد صرفت الله إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فانزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس وسمى الصلاة إيمانا لما كانت صادرة عن الإيمان والتصديق في وقت بيت المقدس وفي وقت التحويل إن الله بالناس لرؤوه الرحيم والرأفة أشد الرحمة وخاطب الحاضرين والمراد من حضر ومن مات فما كان الله يضيع ايمانكم والكلام اصلا كان عن من مات هم غائبون قال خاطب الحاضرين والمراد من حضر ومن مات لأن الحاضر يغلب كما يغلب المذكر على المؤنث لأن الحاضر يغلب كما تقول العرب الم نقتلكم في موضع كذا ومن خوطب لم يقتل ولكنه غلن لحضوره قرأ نافع بن كثير وابو جعفر ابن عامر وحفص درؤوف بالاشباع على وزن فعول وقرى الآخرون بالاختلاس على وزن فعل رؤف نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وعتبوا لي